صلى الله عليه وآله يعرض بعض الناس على أحكام العهد والأمان الذي يعطيه الحاكم أو الوالي من ولاد أمور المسلمين السفاح بحجة أنهم لا يحقون بما أمر الله فما هو توجيههم؟ الذي يعترض على إعطاء العهد والأمان هذا يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى لأن الله شرع للولاة. إذا كانت المصلحة للمسلمين أن يعطوا العهد والأمان للكفار إذا كان هذا في مصلحة المسلمين لأن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين في الحديبيه لأن هذا في صالح الإسلام والمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان لمن يدخلون في بلاد المسلمين لأداء مهمات أعطاهم الأمان حتى يرجعوا إلى بلادهم هذه أحكام شرعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان أحكام محكمه دائمة والذي يقوم بها ويتولاها هم ولاة أمور المسلمين في كل وقت بحسبه